وَالصَّافَّاتِ صَفًّا وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالدَّاجِرَاتِ دجرا, دَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا سَبِّحَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ إِنَّ نَزَّيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ نَزَّيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ وَحِطَّ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لا يستمعون إلى الملئ الأعلى ويقذفون من كل جانب لا يستمعون إلى الملئ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب ولهم عذاب واطب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ساقب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ساقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا فَكَّفَّتِيهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمَّنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَّازِبٍ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَّازِبٍ بَلَعَجِبٌ وَيَسْخَرُونَ بَلَعَجِبٌ وَيَسْخَرُونَ وَإِذَا لا يذكرون وإذا بذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستفخرون وإذا رأوا آية يستفخرون وقالوا إن هذا إلا فحر مبين وقالوا إن هذا عُرُوجِين اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ دَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ دَجْرَةٌ وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يَوْمُ الفصل الذي كنتم به تكذبون هذا حشور الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون حشور الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله من دون الله إلى صراط الجحيم فحدوهم الى طراطيم دائم واقفوهم واقفوهم انهم مسؤولون